قيما لينذر بأسا شديدا من لذنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كفين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا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 بِهَذَا الْقَذِفِ أَسَفَا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا رجاءا؟ إذا وَالفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ اللَّذُن كَرْحَمَتُهُ وَإِلَّا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا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 يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيذوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أغثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْ رَغُومٌ فَقَالُوا بَنُوَالِي بُنِيَانَ الرَّبُّ أَعْلَمُ بِهِ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا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 ولا تقولن ان لشيئا اني فاعله ذلك غبا الا ان يشاء الله واذكر ربك ابان نسيت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 ما لهم من دونه مولى من ولا يشرك في حكمه أحد، وَأَلْمَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَا تَجِدَ مَا دُونِهِ مُرْتَحَدًا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 وَإِنَّ يَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَا إِنْ كَالْمُهْلِ يَشْوِ الْوَجُوهُ بِأَسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَةٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّ لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا هؤلاءك لهم جنات وادين تجري من تحتهم الأنهار حلون فيها من أساور من ذابون ويلبسون ثيابا خضرا من سودس و استبرق ويلبسون ثيابا خضرا من نصدم واستبرق متكئين فيها على الأرايق نعم الثواب وحسن المرتفق وضرب لهم مثلا الرجلين جعل المال أحدما جنتين من أغناب وخففناهما بنخل وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرَّا كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَغْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَدَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا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 إن ترني أنا أقل منك له وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها خسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا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 الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذلين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق وَاتَّخَذُوا آيَاتِهِ وَمَا أَنْذِرُهُ زُوَّاءٌ وَمَنْ أَغْلَمُ مِمَّا ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّهُ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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ قَدْ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِ مِنْ أَوْأْمُضِيَ حُقُبَ فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُقُوهُ مَا فَتَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَ فَلَمَّا جَاءَ وَزَعَ قَالَ رَفَتَهُ آتِنَا غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَهُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِبْأَ وَيَمَاءَ إلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَسَانِيهُ إلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا أَرَأَيْتَ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى فَأَخَذَ بِهِ أَخْذَةً رَّبِيَّةً فَهُوَ فِي الْبَحْرِ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 لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صادرا ولا أعصي لك أمرا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 فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرى قال ألم أقول لك إنك لم تستطيع ما يصرى قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قاضي بلغ ثمل لدني عذرا فانطلق حتى اذا اتى استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جذارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت فلتخلت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك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 ما الجدار فكان لغلامين من في المدينة وكان تحته كانز اللهم وكان أبوهما صالح فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كانزهما رحمة من ربك.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 وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَأَرَدْنَا مَا زَانَ مَا يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عرضا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 جهنم للكافرين نزلا قل هل منبئكم بالأخسرين أغمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا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 ولا يشرك بعبادة ربي أحدا